وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرْيَةً ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّمَا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 فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يصيبها أودين أبا